لا جناح عليهم نفي آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء خواتهن ولا نسائهن ولا نسائين ولا ما ملكت أيمانهم واستقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن إن الله وملائكته يصلون على النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا إن الذين يؤذون الله ورتوله لعنهم الله في الدنيا والآباء وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإفما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذيه وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض فمرض والمزففون في المدينه لنورينك بهم لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك في ذاا قليلا مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا تُقِفُوا أُخِذُوا وَكُتْلُوا تَقْتِيلًا تُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجْدَلْ تُنَّةِ اللَّهِ تَبْذِيلًا